الحميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ الأرض بعد يُخْرِجُ وتصريف حَبًّا إِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَثْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَ فبأي حديث بعد الله وآله kailuun li kulli affaakin athim yasmع الله tutla عليه thumma yusr فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوى أولئك لهم عذاب من Oh. Uh -huh. ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا منه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ هم <تصفيق> إلى in ولا شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها. صلى <تصفيق> الله شيء وَالَّهُمُ <تصفيق> وفي الحق ولتجذا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون <تصفيق> من إلى وختم على وَهُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِآيَاتِهِ إِنَّا تُنَافِعُهُمْ <تصفيق> قل الله الرحمن وَتَرَى كُلَّ أُمَّنِ لا ينطق عليكم بالحق خلوه ربهم في رحمته، ذلك هو الفوج فاز المبين، وأما الذين كفروا فلم. تكون آيات عليكم فاستكبرتم، فاستكبرتم وكم. إذا قيل إن وعد الله حقه فَذَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا بِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ لئن بأنكم مستخذن Allahin alam,